اللهم لك الحمد حمد الذاكرين اللهم لك الحمد حمد الشاكرين اللهم لك الحمد حمد المعترفين بمحض فضلك العظيم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مولانا رب العالمين اللهم تقبل منا هذا العمل يا سميع الدعاء اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعه اللهم واجعله شاهدا لنا لا تجعله شاهدا علينا اللهم اوصل ثوابه الى حضره النبي الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم هديه عطره الى جنابه المعظم المكرم ومنه الى كل من سمعه وعمل به يا الله اللهم وفقنا لمرضاتك وخدمه كتابك الكريم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همّا إلا فرجتاه ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم وعافهم يا مجيب الدعاء اللهم ولا بعيدا إلا قربته إلى حبك اللهم ولا طالبا إلا وفقته اللهم ولا أعزب إلا زوجته اللهم ولا ميتا إلا رحمته اللهم ولا محسنا إلا كفيت اللهم ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجة اُمَّا نَسْأَلُكَ أَن تَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتَسْتُرَ عُيُوبَنَا وَتَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَشِفَاءَ صُدُورِنَا وَجَلَّاءَ هَمِّنَا وَحَزَنِنَا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعله شاهدا لنا لا تجعله شاهدا علينا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا وَارْحَمْنَا أَنُّ تَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْنَا وَارْزُقُنَا حُسْنَ النَّظَرِ فِي مَا يُرْضِيكَ عَنَّا اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تُرام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وتطلق به لساننا وتفرج به عن قلوبنا وتشرح به صدورنا وانت تستعمل به ابدانا فانه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتينا الخير الا انت ولا حول ولا قوه الا بك يا علي ويا عظيم يا من قلت ادعوني تَدْعِي لكم ها نحن ندعوك ها نحن لجأنا إليك يا الله أسقلتها الذنوب والمعاصي فإن لم تغفر لنا فمن يغفر يا رحيم يا من سميت نفسك بالرحمن الرحيم نتوسل إليك بأسمائك نسألك الرحمه والغفران يا رب اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك يا الله يا الله اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا رب اغفر لوالدينا اللهم رضهم عنا وجزهم عنا خير اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم أكرمنا بأن نلبس اهلينا يوم القيامة تاجا من نور اللهم نسألك مرافقتهم في الجنة مع النبيين والصالحين غير خزايا ولا نادمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولكافة المسلمين أجمعين تقبل منا يا أكرم الأكرمين يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم